this <laughs> men I'm Father <laughs> هم الله عليهم من وراهم جهل ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء. GOD'DAN MÜNKÜN OLMAYAN كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك في لتجري الفلك في أمره ولتذكروا من فضله ولعلكم تشفون <تصفيق> وسخّر لكم ما في السماء 118. فإلى ربكم توجعون 119. من عمل صالحا فلنفسه ومن Oh Amen. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا hanya وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكنا إلا الدفع ma ali ذلك هو الفوز المبين وأهل من الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى وبدى لهم سيئات ما عملوا